لا مش لانا النسخه الاصليه من مؤسسه وسام الخزعلي الاسلاميه ميلادك صفه عجبه لبست ابيض الكعب ابني ميلادك صفه عجبه لبست ابيض الكعب مشي, مشي. الارض البقيع هناك باسط قسطك التراب ميلادك على السجاد خضر لينا لباب مراد بميلادك على السجاد خضر لينا لباب مراد قبل لا قبل قبل قبل للقبل قبل ميلادك ضبط عجبك يا مولانا nza على الهندسه الصوتيه حسين الزهيري <سؤال> <سؤال>